بوك 2 ستة تاريس واربعون سبعة واربعون سبعة واربعون براواساك تياري الإعداد للسفر الإعداد للسفر تلا آمچ سامان باندھائيچ آهي ينبغي أن نعبي شنطتنا يجب أن نعبي شنطتنا كاهي هي بسرونوكوس ينبغي ألا تنسى شيئا يجب أن لا تنسى شيئا تلا موتي سوتكيس لاجيل تحتاج إلى شنطة كبيرة تحتاج إلى شنطة كبيرة توجا باسبورت ويسرو نكوس لا تنسى جواز السفر لا تنسى جواز السفر توجا تيكيت ويسرو نكوس لا تنسى تذكره الطيران لا تنسى تذكره الطيران توجا براسي دنا ديش ويسرو نكوس لا تنسى الشقق السياحيه لا تنسى الشقق السياحيه بروبر سن سكرين لوشن جه خذ معك كريم واقي من الشمس خذ معك كريم واقي من الشمس صوبت سن جلاسز جه خذ معك النظاره الشمسيه خذ معك النظاره الشمسيه صوبت توبيگه خذ معك القبعه الشمسيه خذ معك القبعه الشمسيه تو बरोबर रस्त्याचा नकाशा घेणार का هل تريد ان تاخذ معك خريطه طرق هل تريد ان تاخذ معك خريطه طرق تو बरोबर प्रवास मार्गदर्शिका घेणार का هل تريد ان تاخذ معك مرشدا سياحي هل تريد ان تاخذ معك مرشد سياحي تو बरोबर छत्री घेणार का هل تريد ان تاخذ معك مظله مطر هل تريد ان تاخذ معك مظله مطر بنط <تصفيق> شيرت ani moze घेनाची आठवण ठेव तذكر البنطلونات البنطالات والقمصان والجوارب تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب टाई <تصفيق> पट्टा आणि स्पोर्ट्स जॅकेट घेण्याची आठवण ठेव तذكر ربطات العنق والاحزمه والسترات تذكر ربطات العنق الاحزمه والسترات पायजमा नाइट गाउन आणि टी-शर्ट्स घेण्याची आठवण ठेव تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات तुला शूज सँडल आणि बूटांची गरज आहे انت تحتاج الى احذيه وصنادل وجزم انت تحتاج الى احذيه وصنادل وجزم तुला रुमाल साबण आणि नेल क्लिपरची गरज आहे تحتاج الى مناديل ورقية وصابون ومقص اظافر تحتاج الى مناديل ورقية وصابون ومقص اظافر तुला कंगवा टूथ ब्रश आणि टूथपेस्टची गरज आहे تحتاج الى مشط وفرشاة اسنان ومعجون اسنان تحتاج الى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان